شيء قلوبكم والله عليم بذات الصدور ان الذين تولوا منكم يوما ارتق الجمع ان ما استزل لهم الشيطان ببعض ما كسبون ولقد اتى الله الذين كفروا وقالوا ان اخواني اذا ضربوا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كان عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله حي ويميت تِلْكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتَّلَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُ